وخير الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة التي كتبها والتي عرفت بعد في العقيدة الوسطية وهي من أجمع ما كتب في عقائده العلماء الذين كتبوا عقائدهم يعني حرروا اعتقاد أهل السنة وصنفوا في ذلك مصنفاتهم وكتبوا في ذلك كتبهم ومؤلفوا في ذلك مؤلفاتهم هذه العقيدة من أربع ما كتب في ذلك وقد بين فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طريقه أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عذل لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فبين رحمه الله تعالى أنما ما جاء به المرسلون والذي عليه أهل السنة والجماعة وعنه لا يعدلون وأن الصراط المستقيم إنما هو في الإيمان بالله تبارك وتعالى على حسب ما جاء به المرسلون وهذا في باب الأسماء والصفات يكون جامعا بين النفي والإثبات وهذه هي طريقة القرآن العظيم وشرع الشيخ رحمه الله تعالى في صوت الآيات من القرآن العظيم للدلالة والاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم وذلك إنما يكون على سبيل النفي والإثبات كما دل على ذلك القرآن الكريم وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإثلاص التي تعدل ثلث القرآن وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه وهي آية الكرسي وجمع الله تبارك وتعالى فيما سما ووصف به نفسه في سورة الإخلاص وكذلك في أعظم آيات في كتابه العظيم بين النفي والإثبات وكذلك في قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وكذلك في قوله جل قدرته وتوكل على الحي الذي لا يموت ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض الآيات التي تدل على صفات ربنا تبارك تعالى ومن ذلك قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وكذلك قوله جلت قدرته وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البدء والبحث وما تسقط من ورطة إلا يعلمها ولا حبة في بلومات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وذكر قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. وكذلك ذكر قول الله رب العالمين الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وذكر قوله تعالى وما تحمل من أنفى ولا تضع إلا بعلمه وكذلك قوله جلت قدرته إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وذكر من كتاب الله تبارك وتعالى لا يثبت صفة السمع وصفة البصر لله رب العالمين وذلك قوله جلت قدرته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول الله رب العالمين إن الله نعم ما يعبكم به إن الله كان سميعا بصيرا وهذه الآية فكملة لقوله تعالى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 فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه. طريق الحكم هو الشهادة. الشهادة تدخل في عموم قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والحكم وإذا حتمكم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأمرنا الله رب العالمين بالقيام بالواجب في طريق الحكم. وهو الشهادة وفي الحكم نفسه أن نقوم بالوادب في طريق الحكم وكذلك نقوم بالواجب في الحكم نفسه فأما طريق الحكم الذي هو الشهادة فإن ذلك داخل في عموم قوله دلت قدرته أن تؤد الأمانات إلى أهلها فأمرانا الله رب العالمين بالقيام بالوادب في طريق الحكم وهو الشهادة وأمرنا الله رب العالمين بالقيام بالواجب في الحكم نفسه في قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ثم قال تعالى إن الله نعمة يعفوكم به وأصل نعمة نعمة وأضغمة الميم في الميم من باب الإضغام الكبير نعمة ما لأن الحرفين فهذا إضغام يقال له الإضغام الكبير قال الشيخ رحمه الله تعالى لأن الإضغام لا يكون بلن جنسين إلا إذا كان الأول ساكنا، وهنا صار الإضغام مع أن الأول مفتوح فهذا يسمى إضغام كبير إن الله نعم ما به أي نعم ما يعبكم به نعم من ألفاظ المدح وما قيل نكرة موصوفة فأنه قيل نعمة شيئا يعظكم به وقيل إن ما موصولة أي نعمة الشيء الذي يعظكم به تحفظ هذه نعمة نعمة من ألفاظ المدح ما نعمة ما ما قيل نكرة موصوفة فأنه قيل نعم أن يعيذكم به وقيل إنما نعم ما قيل إنما موصولة أي نعم الشيء الذي يعيذكم به نعم ما يعيذكم به جعل الله سبحانه الأمر بهذين الشيئين أداء الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهليه أمر بأدال الأمانة وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ثم مدح ذلك سبحانه وتعالى فقال إن الله نعمة يعبكم به يعني في هذا الذي أمركم به من أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل مدحه الله رب العالمين وجعل الله رب العالمين الأمر بهذين الشيئين بأداء الأمانة وبالحكم بين الناس بالعاق في طريق الحكم وهو الشهادة وفي الحكم نفسه جعل الله رب العالمين ذلك الموعظ إن الله نعم يعبكم به فجعله موعظا لأنه تصلح به القلوب وكل ما يصلح القلوب فهو موعظا الأمر بأداء الأمانة وكذلك الأمر بالحكم بين الناس بالعدل تصلح به القلوب جميعه تصلح به القلوب وما تصلح به القلوب فهو موعظه والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح القلوب فبين ربنا تبارك وتعالى أن هذا الذي أمر به من أداء الأمانات إلى أهلها ومن الحكم بين الناس بالعدل مع مراعاة ذلك في طريق الحكم وفي الحكم نفسه جعله الله رب العالمين موعظ لأن الموعظة تصبح بها القلوب وهذا الذي أمر الله رب العالمين به لا شك أنه يصلح القلوب فجعله الله رب العالمين موعظة إن الله نعم ما يعيبكم به, ما يعيبكم به ثم قال سبحانه وتعالى إن الله كان سميعا بصيرا إن الله كان سميعا بصير هذا مما يجعله أهل الزيغ شبه يقولون هذا فعل ماض ناطس يدل على حدث كان إن الله كان سميعا بصير لا يدل على زمن حال ولا على زمن مستقبل لا يدل على زمن دائم فيقول من يقول من أهل الشبهات ويحاولون بذلك أن يزيفوا الأمر على المؤمنين المسلمين من الطيبين الذين لا حظ لهم في العلم فيقولون إن الله عز وجل يقول إن الله كان سميعا بصيرا والآن فقوله تعالى كان هذه فعل ولكنها مسلوبة الزمن هذا فعل الفعل كما هو معلوم يدل على حدث في زمن هذا الفعل مسلوب الزمن هذا الفعل مسلوب الزمن فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط فكان هنا مسلوبة الزمن لا تدل على ماض ولا شيء وإنما تدل على الوصف يعني تدل على وصف الله رب العالمين بصفة السمع وصفة البصر إن الله كان سميعا بصيرا فكان مسلوبة الزمن والمراد بها الدلالة على الوصف فقط أي إن الله متصف بالسمع والبصر وإنما قلنا مسلوبة الزمن لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمانية لكان هذا الوصف قد انتهى لو كانت على ما تدل عليه من حيث الزمن تدل على الماضي لكان هذا الوصف فدنته. كان في الأول سميعا بصيرة أما الآن فليس كذلك فبقيتها غير مسلوبة الزمن دالة على الماض معلوم أن هذا المعنى فاسد باطل وإنما المراد أنه سبحانه متاصف بهذين الوصفين السمع والبصر على الضوان وكان في مثل هذا السياق يراد بهذا التحقيق إذا قلت هذا من أين هذا جميعه أين هذا جميعه يقولون كلاما لا يدل عليه دليل وكان معلوم أنها لكذا يقول هذا ما تعلمه أنت وأما ما تدل عليه اللغة فهذا يتكلم فيه أهله وهذا القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين فمن أراد أن يتكلم فيه فليتكلم على قانون لغته وبأصولها أما أن يكون أعجمي التصور أعجمي اللسان ثم يعاني كلام الله تبارك وتعالى وهو أعلى قمم الحصاحة والبلاغة والبيان يخبط فيه قط عشواء فمن يقبل هذا؟ لا يقبل هذا أحد حتى في آثار الأمة يعني لا تقبل الأمة الإنكريزية مثلا أن يعبث أحد لاعبا بشعر ويليام شكسبير. لا يقبل أحد هذا ولا يقبل أحد من الأمة الفرنسية أن يعبث أحد بشعر جان جاك ولا بشعر فولتير، وكذلك جميع أهل الأمم لا يقبلون العبث بآثارهم ومن أراد أن يتناول شيئا من آثارهم البيانية أو الأدبية أو الشعرية أو اللغوية فإنهم يلزمونه بأن يكون عالما بأصول اللغة التي يبحثون إلا العرب إلا المسلمون فإنهم وأسفا تركوا آثارهم حتى القرآن تركوه لمن فسلوا بالمس وهؤلاء المستشرقون إنما هم نصرون في حقيقة الأمر هؤلاء إنما هم الطليعة وهؤلاء نزلوا ديار المسلمين في هيئة تجار في بدء الأمر ثم أخذوا يتحصلون على المخطوطات وهي كنوز غاليات لا تقدر بثمن فأخذوا يجوبون الأرض أرض الإسلام ودخلون على الناس بكل حيلة وبالأموال أحيانا ثم بذلوا ما معهم حتى حصلوا تلك المخطوطات، وذهبت تجدها الآن في كل مكتبات الدنيا ولا تستطيع أن تتحصل منها على شيء هذا التراث كله بحث فيه هؤلاء وسمّوا أنفسهم بالمسي الشرقي وأما الشرقيون فإنهم مستغربون فصاروا مستغربين، وصار الرجل منهم إذا أراد أن يتحصل على شهادة يشهد لها في الدين ذهب إلى السربوك لكي يتعلم على أيدي اليهود من المجرمين، ثم يعود لكي يحاضر في الدين ويعلم دين الله رب العالمين أو من أجل أن يحاضر في لغة القرآن العظيم فعندما تقول كان مسلوبة الزمن يقول من أي؟ من أي؟ بل من أين لك أنت أن تتكلم الذي يتكلم في هذا إنما هو أهلك إذا تكلم فيه أهلك بغي عليك أن تسمع وأن تطيع وإلا فمالك لهذا العبر ماذا تدخل رأسك في أمثال هذه المضائق فتحشر ولا تقر فإذا قلت هذا تقول كان هذه فعل بسطوبة الزم المرود بها الدلالة على الوصف فقط كان في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق في جميع النظائر في كتاب الله تبارك وتعالى هذه قاعدة عزيزة وغالية لما تقرأ في كتاب الله رب العالمين إن الله كان سميعا بصيرة سبحان الله كان كان سميعا ووَالآن هو علما عليه كان من السمع والبصر صفة ذاتية صفة السمع صفة ذاتية صفة البصر سبحانه وتعالى من أي من هذا المعنى الذي يدل عليه اللف في هذه اللغة الشريف أن كان مسلوبة الزمن هذا يروج له في كل مكان الآن يدفع بهذا كأنه شبه هذا هو القرآن لم نأتي بشيء من عندنا يقول القرآن إن الله كان سميعا بصيرا والآن يقول أنت لا تفهم كان هذه مسلوبة الزمن وكان في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق. قوله سميع بصير فيها إثبات صفة السمع لله رب العالمين بقسميها وإثبات صفة البصر لله رب العالمين بقسميها. لفظ الشيخ موهم هو لا يقصد به إلا هذا المعنى الذي قلناه. ولكن كان الشيخ رحمه الله عليه يشرح يشرح ويقرر على المثل هذه التقريرات الرائقة فكان رحمه الله رب العالمين يقول هذا الكلام ثم أثبت وحضر هذا يوهم معنا يكون فاسدا في بعض الأذهب التي لا علاقة لها بهذا العلم الشريف يقول إثبات السمع لله بقسمين يعني السمع سمع الله تسمن ولكن معنى السمع لله تبارك وتعالى معنى صفة السمع بسمع إحاطة وإذراك للأصوات وسمع الإجابة سمع الإجابة إنني معكما أسمع وأرى الله عز وجل أثبت لنفسه أن السمع في القرآن العظيم يكون أحيانا بمعنى الإدراك والإحافة بجميع المسموعات يسمع كل صوت مهما خفت ومهما خفيا وأن كان وفي أي مكان هذا إدراك للأصوات السمع بمعنى الإدراك المحيط للأصوات ثم بمعنى سمع الإجابة أنه يسمع لك يعني يسمع دعاءات ليس فقط سمع إذراك بصوتك وإنما سمع استجابة لدعائك يقول الشيخ رحمه الله فيها إثبات السمع لله بقسمين سمع الإذراك وسمع الإجابة واثبات البصر بقسمين كما بين ذلك رحمه الله تعالى فالذي يخرجنا من الإيهام هنا هو أن تقول فيها إثبات صفة السمع لله بفصليها وصفة البصر لله تبارك تعالى بفصليها قرأ أبو هريرة هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه وضع إبهامه على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه قد مر هذا الكلام الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وذكره الشيخ فيما سبق إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه قال الحافظ في الفتح أخرجه أبو داود بسند قوي على شرح مسلم من رواية أبي أونس عن أبي هريرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها يعني قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى لها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدد إن الله نعمة يعلمكم به إن الله كان سميعا بصيرا ووضع إصبعه قال أبي يونس وضع أبو هريرة إلهامه على أذنه والتي تليها على عينه والحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح أبي داود إذن هذا حديث صحيح حكى فيه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه ما صنع النبي صلى الله عليه على آله وسلم ما المراد بهذا الوضع؟ عندما يقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كان سميعا بصيرا ويثبت لله تبارك وتعالى صفة السمع، ويثبت لله تبارك وتعالى صفة البصر ثم وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه وهذا حديث ثابت صحيح المراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر لا إثبات العين والأذن. ما المراد؟ المراد تحقيق السمع وتحقيق البصر. وضع إبهامه صلى الله عليه وسلم على أذنه اليمنى لما ذكر السمع يؤكد الصفة. لا ليؤكد الجارحة. يؤكد الصفة. وضع التي تليها وهي السبابة التي يقال لها السبابة على عينه. ليؤكد الصفه وهي صفة البصر لا ليؤكد الجارحة بهذا المعنى إن ثبوت العين جاءت في أدلة الأخرى والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفع عن الله لعدم ورود السمع بذلك إذا إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لتأكيده وتحقيق السمع والبصر لا بإثبات العين والأذن فالعين ثابتة لله تبارك وتعالى لله عينان كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور الدجال أعور قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن ربكم ليس بأعور فأثبت الله تبارك وتعالى العينين في هذا الحديث وفي أدلة الأخر المهم إثبات العين لله تبارك وتعالى إثبات العينين لله تبارك وتعالى في أدلة أخرى ثبت بأدلة أخرى وأما الأذن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إفهامه على أذنه لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا فوضع النبي صلى الله عليه وسلم إفهامه على أذنه اليوم ليس هناك عند أهل السنة والجماعة إثبات ولا نفي للأذرة لنسبة لله تبارك وتعالى لعدم ورود السمع بذلك ولكن نثبت لله صفة السمع إن الله كان سميعا بصيرا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه لله صفة السمع ولله صفة البصر العينان ثابتتان لله تبارك وتعالى في أدلة أخرى وأما الأذن فلماذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامة على أذنه وليس هناك من دليل وارد في إثبات الأذن لله إذا لإثبات وتحقيق الصفر إذا قيل لك هذا ويقال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إبهامة على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه اليمنى لما قرأ قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا ثم يقول لك مشككاً في صحة الحديث الحديث ثابت وصحيح فيقول هؤلاء هم أهل السنة يجسمون وينقلون ما لا يفقهون ولا يعون ولا يدرون ماذا ينقلون حتى إنهم كانوا يشبهون أصحاب الأخبار لأنهم يقفون لهم بالمرصاب بزوامل الأشعار التي لا تدري ما تحمل زوامل للأشعار لا علم عندها بما أحويه إلا كعلم الأباعر لعمرك ما يدري البعير إذا ضدى بأوثاقه أو راح ما في الغرائر يعني يقول هؤلاء يرغون كلاما عجبا كيف يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه هذا لا يمكن أن يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من اختلاق أبي هريرة لم يفهم الأبعاد كتيس فماذا نصر تهمون قال السنة بذلك وهم قرآء من ذلك وإنما المراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر تحقيق السمع والبصر هل تقول أنت مثلا هل لي أن أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تقرأ الآية ثم تضع إبهامك على أذنك اليمنى والتي تليها على عينك اليمنى قال الشيخ رحمه الله من العلماء من قال نعم افعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لست أهدى للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسه أشد تحرزاً من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رأي ومن العلماء من قال لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصودة هو التحقيق يعني تحقيق الصفة صفة السمع وصفة البصر لله رب العالمين فهذه الإشارة إذن غير مقصودة لذاتها وإنما كان يخشى عدم التحقق من ذلك فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إذن هي مقصودة لغيرها وحينئذ لا حاجة إلى أن تشير لا سيما إذا كان يخشى من هذه الإشارة توخم الإنسان التمثيل لأنك في وسط جاه مثلا وتقف على المنبر وتقرأ الآية ثم تضع إبهامك اليمنى على أذنك اليمنى والتي تليها على عينك فيقال يمثل هذا ممثل مجسم هذا مجسم يشبه الله بخلقه فإذا كان ذلك سيؤدي إلى توهم التمثيل والتشبيه والتجسيم كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي فهذا ينبغي التحرز منه ولكل مقام مقال. هذه لفته دعوية أتى بها الشيخ رحمه الله تعالى فينبغي أن نرعيه لفته دعوية هذه ليست مسألة علمية لأنك تعلم أنك لو قلت وكثير من الناس يقولون من آل الصلب يقول بل أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولست أهدا للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أشد تحروزاً من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك أمام الصحابة هل تصنع أنت أمام الصحابة؟ كثير من الناس تمسكون بالنصوص هذا هذه لفت دعوية طيبة إن علينا أن نتافت إليها قال وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيده فيقول أنا الله ويطبض أصابعه ويبسطها قال الشيخ بعد أن ساق هذا الحديث يقال فيه ما طيل في حديث أبي هريرة هذا الحديث أخرجه مسلم عن عبيد الله ابن مقصم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته واراضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويفصطها أنا الملك قال حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول لا أسقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم منا يميد ويتحرك يقبض أصابعه ويبسطها صلى الله عليه وسلم مع أنه يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل سماواته واراضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى أنا إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول أصاّق هو برسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك من أسفل شيء منه أي من أسفله إلى أعلى لأن بحركة الأسفل يتحرك الأعلى ويحتمل أن تحركه بحركة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارة وكان المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى قال أصاخق هو برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المنبر من شدة حركته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحكي ابن عمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل على المنبر يعقض الله عز وجل سماواته وأراضيه فيقول أن الله ويقبض أصابعه ويبسطه يقبض أصابعه ويبصد فهذا مثل وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه اليمنى على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه صلى الله عليه وسلم وهذا كهد هل تقول هذا الكلام على هذا النحو وتفعل هذا الفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا بكل مقام مقام الفائدة المسلكية من الإيمان بالصفة السمع والبصر أن نحضر مخالفة الله في أقوالنا وأفعالنا وفي الآية من أسماء الله إثبات السمين هما السميع والبصير ومن الصفات إثبات السمع والبصر والأمر والموعد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعرفكم به فهذا الأمر وهذا الوعو إن الله كان سميعا بصيرا هذا السمع وهذا البصر. ثم قوله تعالى ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ولولا ادخلت جنتك هل ادخلت بستانك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان شاء الله شاء الله افناها وأن القدرة لله سبحانه حيث من رأى شيئا فعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم تضره العين هل هذا الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله من رأى شيئا فعجبه فقال لم تضره العين هذا أخرجه ابن السني وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك كما قال الحافظ رحمه الله ما تعالى قال هذا متروك الحديث وقال الشيخ ناصر رحمه الله ضعيف الإسناد جدا يعني هذا الحديث ولولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذه آية وقال أيضا ولو شاء الله ما قتلته ولكن الله يفعل ما يريد وقال أيضا تحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريه وقال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هذه الآيات في إثبات صفتي المشيئة والإراد الآية الأولى قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لولا هللا. لولا بمعنى هللا وهي للتحذير على فعل الشيء والمراد بها هنا التوبيخ. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يوبخه صاحبه بمعنى أنه يوبخه على ترك هذا الأمر. إذ دخلت يعني حين دخلت. الجنة يلبستان الكثير الأشجار وسمي بذلك لأن من فيها مستتر بأشجارها ووصونها فهو مستجن فيها وهذه المادة الجيم والنون جنة تدل على الاستثار ومنه الجنة لضم الجيم التي يتترس بها الإنسان عند القتال ومنها الجنة بكسر الجيم يعني الجن لأنهم مستترون ومنه الجنون أيضا لأنه يسكر العقل فإذا فهم الإنسان أمثال هذه المسائل في أصل اللغة دفعه الله بها كثيرا فالمادة تدور على معنى معين وهو الاستطار فيأخذ منه الجنة يتترس بها الإنسان عند القتال ويستتر به من أعداء والجنة الجن لأنهم لا يبصرون وكذلك الجنون لأن العقل قد غشي عليه فصار مستكرا وقوله جنتك ولولا إذا قلت جنتك هذه مفر المعلوم من الآيات أن له جنتين فما هو الجواب حيث كانت هنا مفردة مع أن جنتان؟ هذا صاحب جنتين وليس بصاحب جنة واحدة وهنا يقول له صاحبه لولا إدقلت جنة الجواب أن يقال المفرد إذا أضيف يعم المفرد إذا أضيف بل على العموم فيشمل الجنتين أو أن هذا القائل أراد أن يقلل من قيمة الجنتين لأن المقام وعظ وعدم إعجاب بما رزقه الله كأنه يقول هاتان الجنتان جنة واحدة تقليلا لشأنهم والوجه الأول أقرب إلى قواعد اللغة العربية يعني عندما يقول جنة وله جنتان ويقال هذا مفرد والمفرد إذا أضيف عم فأشمل الجنتين الحقيقة أنه لا يدخل الجنتين مرة واحد فهو دخل جنة من الجنتين ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلما دخل الجنة وعجب بنفسه وكان منه ما كان وآته أمر الله تبارك وتعالى ولامه صاحبه على ما كان من كان الكلام مستقيما كمطر ولا يدخل الجنتين مرة واحد ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو أن المفردة ها هنا مضاض والمفرد المضاضي عُم فيشمل الجنتين أو أنه جعل الجنتين جنة واحدة تقليلا لشأنهما وأنه ما لا شيء ولولا لئذ جنتك قلت قلت جواب لولا ولولا لئذ جنتك قلت وقوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله ما يُحتمل أن تكون موصولة، ويُحتمل أن تكون شرطية. فإن جعلتها موصولة فهي خبر لمُبتدع محدود. والتفصيل هذا ما شاء الله. يعني هذا الذي شاءه الله. إذا جعلتها موصولة هذا ما شاء الله. فهي خبر لمُبتدع محدود. قل ما شاء الله. يعني قلت هذا ما شاء الله. يعني ليس هذا بإرادتي وحولي وقوتي ولكنه بمشيئة الله أي هذا الذي شاءه الله هذا الذي شاءه الله تبرأ من الحول والقوة وإن جعلتها شرطية ففعل الشرط شاء وجوابه محدو والتقدير ما شاء الله كان كما نقول ما شاء الله كان وما لم يش لم يكن هذا حديث ضعيف أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وقد ضعف الحافظ والبخال والمراد كان ينبغي لك أن تقول حين دخلت جنة ما شاء الله لتتبرأ من حولك وقوتك ولا تعجب بجنة قوله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا نافية للجنس وقوة نجرة في سياق النفر فتعمل والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد بدون ضعف لا تقابل العجز كما مر ذكر ذلك فإن قلما الجمع بين عموم نفي القوة إلا بالله وبين قوله تعالى مثبتا القوة لخلقه في قوله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة فأثبت لهم قوة وكذلك عن عاد وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فأثبت لهم قوة ولم يقل لا قوة فيهم وإنما أثبت للإنسان قوة وهنا لا نافية للجنس وكذلك قوة نكرت في سياق النفي فكعم هو نفي للقوة جملة وتفصيل وهنا أثبت القوة لعاد وللإنسان الذي يؤتيه لا تبارك وتعالى القوة من بعد الضار فالجواب أن الجمع بأحد الوجهين كيف تجمع يعني هذا يريده عليك من يريده يقول عندك في القرآن أن الله تبارك وتعالى نفى القوة سبحانه وتعالى إلا بالله نفى القوة عموم القوة إلا بالله بقوله تعالى لا قوة إلا بالله وأتخابت عليك يقول لا نافية للجنس وقوة نكيرة في سياق نفي فتعون فإذا لا قوة إلا بالله ثم يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم دعلا من بعض ضعف القوة ما تقوه؟ له وأثبت قوة وأثبت لعاد القوة وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة لم يمفه عن لم ينفي قوتهم عنه وإنما أثبتها له فكيف تجمع الجمع بأحد الوجهين الأول أن القوة التي في المخلوق كانت من الله عز وجل فلولا أن الله أعطاه القوة لم يكن قويا فالقوة التي عند الإنسان مخلوقة لله فلا قوة في الحقيقة إلا بالله هذا وجه الثاني أن المراد بقوله لا قوة أي لا قوة كاملة إلا بالله عز وجل وعلى كل حال هذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ من حوله وقوته وأن يقول هذا بمشيئة الله وبقوة الله وفي هذه الآية إثبات اسم من أسماء الله وهو الله وإثبات ثلاث صفات الألوهية والقوة والمشيئة ومشيئة الله تبارك وتعالى هي إرادته الكونية وهي نافذة فيما يحبه وما لا يحب ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل، ولا بد من وجود ما شاءه بكل حق، وكل ما شاء الله وقع ولا بد سواء كان فيما يحبه ويرضاه أم لا. هذا مهم. الإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة. الإرادة الكونية ترادف تساوي المشيئة. المشيئة هي الإرادة الكونية، وهي متعلقة بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه. فهو سبحانه إذا أراد شيئاً وشاءه كان عقب إرادته كان ما يشاءه عقب إرادته كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً إذا أراد شيئاً أن يقول له قم فيقول هذه تسمى الإرادة الكونية وهي مرادفة للمشيئ وهي مشيئة الله تبارك وتعالى وهي إرادته الكونية وهي نافذة فيما يحبه وما لا يحب ونافذة على جميع العباد ولابد من وجود ما شاءه بكل حال وهذه كلها فروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لأن الإرادة الشرعية نافذة فيما يحبه ولأن الإرادة الشرعية لا تنفذ على جميع العباد وإنما تأتي هذه الإرادة الشرعية يعني ما شرعه الله رب العالمين لخلق يأتي به من هو طائع لله وأما الأوصاف فإنهم لا يأتون بما شرع الله تبارك وتعالى والإرادة الكونية فيما يحبه وفيما لا يحب والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحب هذه فروق تأتي بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وهذا الموض مهم جدا لكي نفهم ما بحث القضاء والقدر ولا بد أن نفهم الإرادة الكونية والإرادة الشرعية هذا مهم جدا ويأتي فيه كلام إن شاء الله تبارك وتعالى طيب وحسن الآية الثانية قوله تعالى ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتل لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه ولو لو حرف امتناع الامتناع وإذا كان جوابها من بما إذا كان الجواب من بما ولو شاء الله مكتنه فجوابها من فيا بما فالأبصح حينئذ إذا كان الجواب من بما حذف اللام لا وإذا كان مثبتا فالأكثر, فالأكثر ثبوت اللام كما قالت على لو نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء لجعلناه حطاما لأن الجواب مثبت غير منفي بما الأول منفي بما ولو شاء الله ما قيتلو فالجواب منفي بما وأما قوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما هذا جواب مثبت لا نفي فيه ولذلك جاءت اللام تقول الأكثر الأكثر ثبوت اللام إذا كان مثبتا ولا تقول الأفصح نقول الأكثر ولا نقول الأفصح لماذا؟ لأنه ورد ثبوت اللام وورد حذف اللام في القرآن الكريم فإذا قلت الأفصح فقد رميت القرآن العظيم في بعض ما جاء فيه ذلك لأنه ليس بأفصح وهو أفصح من كل, كل كلام كما هو معلوم في قوله فهذا لو نشاء جعلناه أجاجا فكما ترى لم تثبتها هنا اللام وإنما حذفت لم يثبتها ربنا تباريك وإنما حذفت في الأولى لو نشاء نجعلناه حطامة لو نشاء جعلناه أجارة في الأولى بإثبات اللام وفي الثانية بحثه فالأرصح حذف اللام في المنفي, في المنفي لأن اللام تفيد التوكيد والنفي ينافي التوكيد ولذلك قالت تعالى ولو شاء الله مقر تتلو لم يقل لما تتلو لماذا؟ لأن اللام تفيد التوكيد والنف ينافي التوكيد، ولهذا كان قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي قالوا هذا خلاف الأفصح والأفصح لو نعطى الخيار ما افترقنا وإنما قال لم افترقنا ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي لماذا؟ لأنه أثبت اللام مع النفي. لأن الجواب جواب لو منفي بما فأثبت اللام والأفصح ألا تثبت اللام مع النفي لماذا لأن إثبات اللام إنما يكون للتوكيد والنفي في التوكيد فالجمع بينهما غير حسن فتنحط الرغبة كذا من الأفصح إلى الفصيح الشاعر هنا ربما أتى باللام من أجل الوزن يقول ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع اللياب قوله تعالى ولو شاء الله اقتفلوا الضمير يعود على المؤمنين والكافرين لقوله تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتفله المؤمنين والكافرين أرادها. الله تبارك وتعالى وفي هذا رد واضح على القدرية الذين يزرون اعلق فعل العبد بمشيئته الله تبارك وتعالى لأن الله قال ولو شاء الله ما اقتتلوا لكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا ثم قال ولكن الله يفعل ما يريد أي يفعل الذي يريده ولكن الله يفعل ما يريد يفعل ما يريده أي يفعل الذي يريده الإرادة هنا إرادة كونية وقوله يفعل ما يريد الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه فعل مباشر وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير مباشر لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج وجاهد فالفاعل الإنسان بلا شك ومعلوم أن فعله هذا بإرادة الله ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة لأن المباشرة للفعل الإنسان ولكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق أما ما يفعله الله بنفسه فاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك فهذا ينسب إلى الله فعلا مباشرة ينسب إلى الله تبارك وتعالى فعلا على سبيل المباشرة ويقال فعل الله كذا سبحانه وتعالى استوى ربنا تبارك وتعالى على عرشه وينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ويضحك ربنا تبارك وتعالى وغير ذلك مما يفعله الله تبارك وتعالى مباشرة الذي يفعله الإنسان لا ينسب إلى الله تبارك وقاله مباشرة يعني يصوم الإنسان ولكن يقول إن الله تبارك خلقه وخلق فعله أو على سبيل التقدير وقدر أن يفعل كذا وكذا في هذه الآية من الأسماء الله ومن الصفات المشيئة والفعل والإراد والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة واليهما وصاني. العلم مع وصف الحياة وهذه أوصاف ذات الخالق المنام وبها تمام الفعل ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان الآية الثالثة قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد أحلت لكم أي أبيحت لكم الخطاب للمؤمنين بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إلا ما يطلع عليكم هذا استثناء من بهيمة الأنعام والمراد به المذكور بعدها من قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة سيات إلا ما يطلع عليكم غير محلي الصيد هذا استثناء آخر من بهيمة الأعماق غير محل الصيد وأنتم حر يعني محلت لكم بهيمة الأعماق كلهم إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحراق وأنتم حرم في محل نصب على الحال والمرض بالحرم من هو محرم بحجة أو عمرة أو بهما مع إن الله يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه إن الله يحكم ما يريد وحلت لكم المحل هو الله عز وجل من الذي أحل والذي يخاطب هنا هم المؤمنون من الذي أحل لهم الله تبارك وتعالى وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحل ويحر ولكن بإذن من الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وعبد بن حميد وهو صحيح عن عبد الله يبلع يرفعه وأخرجه الضار قطني والبيهقي ورجح وقفه هذا حديث صحيح وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحرم عليه، ويحلل ويحرم ولكن بإذن من الله تبارك وتعالى، لأن الذي يحلل ويحرم هو الله رب العالمين واحد، ليس هذا لأحد من الخلق إلا لله رب العالمين. كذا يخبر أنه حرم، وربما يحرم تحريما يضيفه إلى نفسه ولكن بإذن الله. وحلت لكم بهيمة الأعناق، الأبل والبقر والغنم، الأعناق. جمع نعم كأسباب جمع سبب وقوله بهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم إلا ما يطلع عليكم يعني إلا الذي يطلع عليكم في هذه السورة وهي المذكورة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الثنزير وما أهل لغير الله به إلى آكد ما ذكره الله رب العالمين من المحرمات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هلا لغير الله هذا مستثنى من أي شيء من بهيمة الأعام هذا ليس من بهيمة الأعام فهذا الاستثناء ما هو المستثنى قسمان متصل ومنقطع المستثنى قسمان متصل ومنقطع المتصل ما كان من جنس المستثنى منه نح، تصدأ كل المعادن إلا الذهب والفضة فالذهب والفضة من المعادن فالمستثنى داخل في المستثنى منه فهذا متصل المتصل ما كان من جنس المستثنى منه نح، تصدأ كل المعادن إلا الذهب والفض المنقطع الاستثناء المنقطع ما ليس من جنس المستثنى منه نح جاء المسافرون إلا كتابهم فالكتاب ليس من جنس مستثنى منه وهو المسافرون ولا بد في المستثنى المنقطع من أمر وهو مهم لا بد في المستثنى المنقطع من ارتباطه في المعنى بالمستثنى منه لملابسة بينهما، فلا يقال جاء القوم إلا الذئاب جاء القوم إلا الذئاب ما الملابسة التي بين القوم والذئاب؟ لا بد من الارتباط في المعنى بملابسة ما ويجب أن يكون الفعل صالحا، فلا يقال تكلم القوم إلا البعيد ويقال هذا استثناء منقطع كيف يكون منقطع والفعل لا يصلح للبعيد لابد أن يكون الفعل صالحا فلا يقال تكلم القوم إلا البعيد والمستثنى المتصل هو الأصل وهو الشائع في الاستعمال وأما المنقطع فهو نادر الملائكة أمرهم الله رب العالمين بالسجود فسجدوا إلا إبليس هذا استثناء منقطع لأن إبليس ليس من الملائكة ولكن فسجدوا الفعل صالح للملائكة وصالح لإبليس لأن الله أمره بالسجود فلابد أن يكون السجود مما يقدر على أن يأتي به إبليس أنه لا يكلفه بما لا يستطيع فالفعل صالح كما ترى ومرهم الله رب العالمين بالسجود لآدم أي الملائكة فسجدوا إلا إبليس وهناك ملابسة لأنه كان مع الملائك فهذا يصلح أن يقال فيه هذا استثناء منقطع لماذا؟ لأن المعنى قائم والملابسة موجود والفعل صالح هنا قول الله تبارك وتعالى إلا ما يتلى عليك ثم اتى بما يتلى عليهم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله بذ هنا فيه انقطاع الاستثناء فيه منقطع وفي متصل بالنسبه للميته وبهيمه الانعام متصل يعني في هذا الكلام حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله بذ الميت من بهيمه الانعام استثناء متصل الدم وكذلك لحم الخنزير لا يمكن أن يكون لحم الخنزير من بهيمة الأنعام فهذا إسكتناء منقطع فبالنسبة للميتة من بهيمة الأنعام متصلة وبالنسبة للحم لحم الخنزير منقطع لأنه ليس من بهيمة الأنعام غير محل الصيد وأنتم حول غير حال من الكاف في لكم يعني حال كونكم لا تحلون الصيد وأنتم حر وهذا لاستثناء من قطر أيضا لأن الصيد ليس من بهيمة الأنعاب إن الصيد ليس من بهيمة الأنعاب وقوله غير محل الصيد يعني قاتليه في الإحرام لأن الذي يفعل الشيء يصير كالمحل له وقد استحلل تموم والصيد هو الحيوان البدي المتوحش المأكون هذا هو الصيد الذي حرم في الإحرام وقوله إن الله يحكم ما يريد هذه الإرادة إرادة شرعية لأن المقام قم تشريع يجوز أن تكون إرادة شرعية كونية ونحمل الحكم على الحكم الكوني والشرعي معه فما أراده كوناً حتم به وأوقعه وما أراده شرعا حتم به وشرعه لعباده في هذه الآية من, من الأسماء الله ومن الصفات التحليل والحكم والإرادة فهذه كما ترى آيات أتى بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لإثبات هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى وصفة الإرادة لله تبارك وتعالى مما ينبغي أن يدرس الدراسة صحيحة حتى يفهم الإنسان ما هو مراد منه وما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى على سبيل قصد الإرادة الكونية وما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى على سبيل قصد الإرادات الشرعية وهذا نافع جدا بفضل الله تبارك وتعالى في فهم باب القضاء والقدر نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤسر لنا ولكم المسلمين المعيين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم